المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا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 شركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن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 لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذنبه وأولئك هم المعتدون فأتبوا وأقاموا الصلاة واتم الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثؤ أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثوا إيمانهم وهم بخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله حقت وتخشوه إن كتم ممّن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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَهْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أنفسهم بالكفر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 اجعلتم سقايت الحج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستنفع عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قات لهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا إلها واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم, إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عما اللي واطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين